ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأن إنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله ولا يطئن مطئا يغض الكفر ولا ينال من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح.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 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة قهم في الدين وليزروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.